فِفِّينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَعْلَمُ الَّذِينَ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 وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الْأَوَّلِينَ الأولين رَنَعَ عَنَاقُ نُبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن يَوْمَئِذٍ لَّنَّحْجُبُ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَفِي جَهَنَّمَ ثمَّ يُقَالُ هذا الذي كُنتُم به تكذبونَ كلا إن كتاب الأبرار لفي علٍّ وما أدراك ما كِتَابٌ نَّرْقُمُ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ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 عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون